و كل فضل على الدنيا بأفواه الطاع، فتصن النفس حينا بعد حين، وتببل باشتياق ل ل ا ن ا م ل ل س ل ه ن ح م د ه و َ ن س ت ع ي ن ه و َ ن س ت َ غ ف ِ ر ه و َ ن ع و ذ ُ ب ِ ا ل ل ه ت َ ع ا ل َ ى م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و َ س ي ئ ا ت ِ أ ع م ا ل ن ا مَن ي ه د ِ ا ل ل ه ف َ ل ا م ض ل ل َّ و َ م ن ي ُ ض ل ل ف َ ل ا ه ا د ي ل َ ه و َ أ َ ش ه د أ ن ل ا إ ل َ ه إ ِ ل ّ ا ا ل ل ه و ح د ه ُ ل ا ش َ ر ي ك َ ل ه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.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 يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ي ط ع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله ج م ي ع ا أيها ا ل إ خ و ة الأخيار، و أ ي ت ه ا الأخوات الفاضلات، و ق ب ت ه و طاب سعكم و ن ش ش ك م وتبوئتم ج م ي ع ا من الجنة م ن ز ل ا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضاراتكم في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا هو عنوان ل ق ا ئ ن ا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم ا ل م ض ا ر ك فالكل يناد الآن بالتغيير، والكل يريد الآن ا ل أ ص ل ا ح لكن يا ترى ما هي حقيقة التغيير، وما هو الإصلاح الحقيقي الذي يريده المسلمون عامة وأهل مصر خاصة؟ ل أ ن ل ل ه ج ل و ع ل ا ى س ُ ن ن ا ك و ن ي ة ر ب ا ن ي ة ث ا ب ت ة ل ا ت ت ب د ل و ل ا ت ت غ ي ّ ر و ل ا ت ح ا ب ي و ل ا ت ج ا م ل ت ل ك ا ل س ُ ن ن أ ح د ا م ن ا ل خ ل ق ب ح ا ل م ه م ا د ع ى ل ن ف س ه م ن م ق و م ا ت ا ل م ج ا م ل ة أ و ا ل م ح ا ب ا ة فلقد هزم المسلمون في معركة أحد، وقائد المعركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال بعض الصحابة كيف نهزم اليوم؟ وعدونا هم المشركون، وقائد ميداننا هو سيد النبيين وإمام المرسلين. نزل قول رب العالمين. أو ل َ م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة ق د أ ص ب ت م م ث ل ه ا ق ل ت م أ ن ه ذ ا ق ل ه و م ن ع ن د أ ن ف س ك م ل ا ي ن ب غ ي أ ن ن ع ل ق ه ز ا ئ م ن ا ع ل ى غ ي ر ن ا و ل ا ي ن ب غ ي أ ن ن ع ل ق ت خ ل ف ن ا ع ل ى غ ي ر ن ا ولا يجوز أن نجعل من غيرنا مش جبل لنعلق عليه تقصيرنا في حق ربنا وفي حق نبينا وديننا. لا بد أن نعلم أيها الأفاضل. أن التغيير الحقيقي الذي نريده الآن لمصر إنما هو تغيير يجب أن يكون ن ا ب ع ا من قلب ونفس كل مسلم من المسلمين يعيش على أرض ن ص ر إن الله لا يغير ما بقوه حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم نريد التغيير، ولكنه تغيير للقلوب، تغيير للقلوب وتطهيرها، تغيير للنفوس وتزكيتها، ا و تغيير للقلوب بتطهيرها وتغيير للنفوس بتزكيتها. وتغيير للأخلاق بتصحيحها وتغيير للأعمال بتقويمها هذا هو التغيير الحقيقي تغيير للقلوب تغيير للنفوس تغيير للأخلاق تغيير للأعمال إذا تم هذا التغيير فهذا هو التغيير الحقيقي. فما حدث إلى الآن إنما هو قطع للمجموع الخبري فقط لشجرة الفساد، لكن لازال جزر هذه الشجرة م ت غ ل غ ل ا في أعماق ا ل ط ر ب ة وقلب الصخور. لازال جزر ش ج ر ا الفساد م ت غ ل غ ل ا في أعماق القلوب والنفوس والأخلاق. لم ن ق ت ل ع هذا الجذر من قلوبنا ونفوسنا و ا خ ل ا ق ن ا و ا ع م ا ل ن ا فلن يتغير شيء على ا ر ض الواقع. ل ا ن التغيير لن يكون بتعديل الدساتير ا و سن القوانين. مع ا ن ن ي لا ا ق ل ل من قدر هذه الخطوة الرئيسية، لكنها وحدها لا تكفي. إلا إذا قام أهل الفضل من المسلمين وحولوا هذه المفردات وتلك المعاني إلى واقع عملي وإلى منهج حياة لا يستطيع و ا ح د منا أن يغض بصره عن الحرام أو أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب أو أن يكف جوارحه عن المعاصي. إلا إذا سلم قلبه وتغير قلبه، لابد أن تتغير قلوبنا من الشرك إلى الإيمان، من النفاق إلى الإيمان، من الرياء إلى الإخلاص. القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فينطاب الملك. طاب للجنود و ا ل ر ع ا ي ة وإن خ ب ث الملك خ ب ث ت الجنود و ا ل ر ع ا ي ة فالقلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره، له في جسم الإنسان المكانة الأولى. وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو الملك، والأعضاء تبع له و ح ش م وهو ا ل ق ا ئ د والأعضاء جند له وقدم، إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، اتحد شكله في كل البشر. واختلفت حقيته بعدد البشر، فقلب أصفى من الضرر، وقلب أ ق س ى من الحجر، قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء، قلب معلق بعرش رب العالمين، وقلب معلق بدرك الشياطين. قلب في ا ع ل ى ع ل ي ي ن وقلب في ا س ف ل س ا ف ل ي ن لا ن ج ا ة لنا في الدنيا ولا في ا ل ا خ ر ة ا ل ا ا ذ ا صح هذا القلب ا ل م تسمع قول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون ا ل ا من ا ت ى الله بقلب سليم ذهب رجل إلى سفيان الثوري، فقال يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير الطوابع. ضع هذا كله في إ م ا ء التقوى وصب عليه ماء الخشية. وأوقد عليه نار الحسن على المعصية وصفيه ب م ص ا ت المراقبة وتناوله بكف الصدق وشربه من كأس الاستغفار وتمضم بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله تعالى نعم أيها ا ل أ ف ا ب ل لا ن ج ا د لنا ولم يقع على أرضنا تغيير حقيقي إلا إذا تطهرت القلوب وسلمت القلوب من الشر و ا ل ش ك والنفاق والرياء و ا ل خ ل والحقد والحسد والهوى والشهوات والشبهات و ا ل ض غ ا ن آه ل وتحول هذا المنهج الذي أ ن ظ ر له الآن. ا ل ى منهج عملي آه لو تحول هذا المنهج النظري ا ل ى منهج عملي و ا ل ى واقع يتألق ا ي م ا ن ا و ا خ ل ا ص ا وصدقا ووفاءا وعملا و ع ط ا ء و ب ن ا ء وطهرا على ا ر ض الواقع ا ن ا ا ق و ل دائما يا ا ح ب ا ب ي لقد نجح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة ودولة من ف ت ا ت المتناثر وسط ص ح ر ا ء ت موج بالكفر والجهل موج فإذا دولة الإسلام بناء شامخ. لا يطوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن ش ي ئ ا على الإطلاق. ذلك، و ت د ب ر مع الجواب ذلك. يوم نجح بأبي وأمي وقلب ي وروحي في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الذي أصله من المنهج ا ل ر ب ا ل ي و ا ل ن ب و ي لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبع هذا المنهج على صحف ا ئ من ورق، وإنما طبعها بمداد من ا ل ت ق ى والهدا والنور. على صحائف قلوب أصحابه، على صحائف قلوب الجين القرآني والنبي و الفريد، الذي حار تحرك على أرض الواقع ليحول هذا المنهج الرباني والنبي و إلى واقع عملي وإلى منهج حياة في كل جانب من جوانبه، ا ف ا ن ظ ه ر أهل الأرض من المشركين. ومن الأعداء قبل الأصدقاء و ا ل م ح ب ي ن بهذا المنهج إننا لن نقدم إسلامنا ولن نقدم ديننا إلا إذا حولنا ديننا ومنهج ن ا ل ر ب ا ن ي ومنهج ن النبي و إلى واقع عملي وإلى منهج ي ت أ ل ك على الأرض سموا وعظمة وروعة وإخلاص وعطاء وبناء وجلاله فالقلب أيها الأفاضل كما قال حبيب القلوب المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأعمالكم فالقلب محل نظر الرب تدبر هذه اللفظة القلب محل نظر الرب جل وعلا لأنه محل الإيمان والكفر لأنه محل النفاق محل الإيمان محل الإخلاص محل ا ل ر ي ا ء وكذلك القلب محل الهدى والضلال القلب محل الدقة ومحل الشقاء وهو محل الطبع والز و ا ل ر ا م والقفل والهوى والشهوات و ا ل ش ُ ه ا ت لذا كان القلب محل نظر رب الأرض والسماوات، فراقب الله جل وعلا، واعلم أن قلبك ينظر إليه ربك سبحانه وتعالى، فاستحي من الله عز وجل أن يرى في قلبك هذا ا ل د غ ل هذا النفاق، هذا الرياء، هذا الجهل. به زل وعل و ب ش ر ع ه هذا الهوى هذه الشهوات هذه الشبهات الخطوة العملية الأولى على طريق التغيير أن تتغير قلوبنا وأن تسلم قلوبنا ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض الإخلاص. أ ك ر ف لا يسلم القلب. حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض ا ل ا خ ل ا ص تحتاج ا ل ى جمعة كاملة لنجلّي ش ر و ب سلامة القلب، فما ا ح و ج ن ا ا ل ي ه ا ا ل ا ن والله ثم والله، ل ن يقع على ا ل ا ر ض ا ي تغيير ا ل ا بهذا ا ل ت ق ص ي د حتى تسلم قلوبنا من الشرك كله، والشرك فحره. ا ذ فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل للغفران وهو ا ت خ ا ذ ا ل ند للرحمن ا ي ا كان من حجر ومن ا ن س ا ن يدعوه ا و يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديابي قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أجدد حبا لله والقسم الثاني من أقسام الشر. الشرك الأصغر روا أبو د ا و د و ا ل ت ر م ذ ي والحاكم والطبراني وغيرهم بسند صحيح صحيح من حديث محمود بن ن ب ي د رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء والرياء أيها الأفاضل كما ق و ل منظور في لسان العرب ر ا ء م ر ا ا ة ورئا ورياء أي أرى الناس خلاف ما ي ط ن فحد الرياء إرادة الغير بعمل الخير. إرادة الغير بعمل الخير أن ت ر ء الناس بالطاعة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل وعلا أعمال القلب و أعمال خطيرة قل من ينتبه من المسلمين إليها فجننا إن لم أقل كلنا يفكر في المعاصي الظاهرة لكنه لا يلتفت إلى معاصي القلب وما أخطرها وما أخطرها وما أخطرها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولقد ا و ح ي إليك وإلى الذين من قبلك لإن ا ش ر ك ت لا ي ح ب ط ن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله ا ع ب د وكن من الشاكرين أي ا ل أ ف ا ب الإسلام عقيدة ت ن بثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. اسمح و ا لي أن أكرر هذه الكلمات ل ن ق ف على خطر ا ل ش ر ك الإسلام عقيدة. ت ن ب ث ق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم لذا كانت الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة أن يعبد الله وتجنب ت الطاغوت ف م ن ي ؤ ق م ن ف م ن ي ك ف ر ب ا ل ط ا غ و ت و َ ي ُ م ن ب ا ل ل ه ف ق د ا س ت َ م س ك ب ا ل ع ر و ة ا ل و ث ق ى ل َ ت ص ا م ل ه ا والله سميع عليم لا أريد أن أطيل النفس في كل محور من محاور التغيير فأنا أعلم يقينا أن كل محور يحتاج إلى تفصيل وتفصيل وها أنا ذا أضع المحاور م م ل ا بين أيدي أحبابنا وإخواننا من مشايخنا وطلبة العلم لنفصل فيها بعد ذلك فما أحوج الأمة عم وأهل مصر خاصة إلى هذا التفصيل في هذه المرحلة الحرجة، ل ا ن ه لم يتم تغيير حقيقي على ا ر ض الواقع إلا إذا تحول هذا المنهج ا ل ر ب ا ن ي و ا ل ن ب و ي ا ل ى واقع عملي تغيير القلوب. قال حبيب القلوب كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. ا ل ا و ا ن في الجسد م ض غ ة ا ذ ا صلحت صلح الجسد كله و ا ذ ا فسدت فسد الجسد كله ا ل ا وهي القلب ثانيا تغيير النفوس ا ل ا تتفق مع ي حبيبي في الله ا ن الحرية التي ا ن ع م الله عز وجل بها علينا ا ظ ه ر ت حقيقة ما نعيش فيه من فوضى، تلك الفوضى التي سميت من الغرب بالفوضى ا ل خلاقة، و ا ن ا لم ا ق ف ا ب د ا على فوضى خلاقة ا و بناء. الحرية التي ا ظ ه ر ت معاد ن الناس على حقيقتها، ازداد الجواد جودا، و ا ل ا ص ي ل ا ص ا ل ة والصادق صدقا، و ازداد الكريم كرما وعطاءا. زاد ا ل و ف ي وفاء، وعلى الجانب الآخر ظهرت ا ل ا خ ل ا ق ا ل ذ م ي م ة الحقيرة السيئة من ا و ل ئ ك الذين كانوا لا يتحركون ا ل ا بالعصي. ف ل م ا ر ف ع ا ل س ي ف و ر ف ع ت ا ل ع ص َ ظ ه ر ت ا ل م ع ا د ن ا ل ح ق ي ق ي َ ة ل ل ر ج ا ل و ا ل ن ا س م ع ا د ن ك م ا ق ا ل س ي د ن ا ر س و ل ا ل ل ه ِ ك َ م ع ا د ن ا ل ذ ه ب و ا ل ف ض ْ خ ي ا ر ه م ف ي ا ل ج ا ه ل ي َ ة خ ي ا ر ه م ف ي ا ل ج ا ه ل ي َ ة خ ي ا ر ه م في ا ل ا س ل ا م ا ذ ا فقهوا ل ح د ي ث في الصحيحين الناس معادن منهم من ي ت أ ل ق م ع د ن ه ا ص ا ل ة و ا ش ر ا ق ا وصفاء كالذهب والفضة ومنهم من يعلوه الصدق و ا ل ر ا ن ه ذ ه الأخلاق الزميمة والسيئة، ل ا تتفق معي أن نفوسنا ب د ا ء تحتاج إلى تغيير وتطهير و ت س ي ة ألا تتفق معي أن ن ا نشهد الآن على شاشات الفضائيات؟ وفي ا ل ا ع ل ا م الذي ا ن س ئ ل ت عن ه فقل هو أدا ويسألونك عن ا ل ا ع ل ا م فقل هو أدا ل ا م ن ربي جل وعلا ظهرت معادن الناس ونفوس الناس على شاشات الفضائيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكل أخرج ما في جعبته من خير وشر، من صدق وكذب، من إيمان ونفاق، من خير وحق وباطل. ولذا أنا لا أعجب. حين أقف على أهداف وغايات البعث النبوية المطهرة، يجد أن تزكيت النفوس كانت غاية من غايات ب ع ث ا ل م ص ط ف ى صلى الله عليه وسلم. قال جل جلاله هو الذي بعث في الأم. ر س و ل ا م ن ه م ي ت ل و ع ل ي ه م آ ي ا ت ه و ي ز ك ي ه م و ي ز ك ي ه م و ي ع ل م ه م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و إ ن ك ا ن و ا م ن ق ب ل ل ف ي ض ل ا ل م ب ي ن ف ت ز ك ي ة ا ل ن ف و س غ ا ي ة د م ن ه د ا ف ا ل ب ع ث ا ل ن ب و ي م ه ر والنفس م ه ي ئ ة ل ل ت ز ك ي ة وللتبسيه ونفس وما سواها ف ا ل ه م ه ا فجورها وتقواها قد ا ف ل ح من زكاه ا وقد خاب من د س ا ه ا اللهم اجعلنا من المفلحين يا ا ر ح م الراحمين قد أفلح من زكاه، ا وقد خاب من د س س ه ا والناس صنفان، صنف قهر نفسه، والجمها ب ا ل ج ا م الخوف، و ا ر ق ه ا بصوت المراقبة لله جل وعلا، وجعلها مطية. ا ل ى كل خير وطاعة، وصنف قهرته نفسه، وجعلته م ظ ي ر ي ة إلى كل شر و ا ذ ى والنفس كطفل ا ل ت م ا م ا ا ن فطمته ا ا ن فطمت، و ا ن ا ل ج م ت ه ى ب ا ل ش ا م ا ل ت ق و ى ا ل ج م ا ل و ا ن الهدب أخرها بصوت الخوف والمراقبة إنقادا تحتاج ا ل ى تسكية وتربية تحتاج ا ل ى تصفيح من ا د ر ا ن الشبهات والشهوات. قال جل جلاله. الذين جاهدوا فينا لنحذينهم سبلنا و ا ن الله لمع المحسنين وقال جل وعلا يا ا ي ه ا الذين آمنوا أ ت ق و ا الله و ا ل ت ن ظ ر نفس ما قدمت ل غ د وتقوا ا الله ا ن الله خبير بما ما تعملون قف معها بالمرصاد ا و قف لها بالمرصاد وحاسبها محاسبة الشريك الشحيح وقل لها يا نفس يا نفس قد ا ز فالرحيل وأظل ك الخطف الجليل فتأهب يا نفس لا يلعبك ا ل ا م ل الطويل، فلا تنزل ن بمنزل ينس ى الخليل ب ه الخليل، ولا ي ر ك ب ن عليك فيهم ن الثرى ثقل ثقيل، ق ر ن ا الفناء ب ن ا ج م ي ع ا فما يبقى العزيز والذليل؟ يا نفس، ها هي هي متمر والأشر ه تجري و ر ا ء ه ا تسحب معها السني ن و ت ج ر خلفها الأعمار و ت ط و ى حياة ج ي ل بعد جيل وبعدها س ت ق ف ت ي ن يا نفس بين يدي الملك الجليل للسؤال عن ا ل ك ث ي ر والقليل والكبير والصغير فمن يعمل مثال در خير ي ر ى و م ن ي ع م ل م ث ق ا ل ذ ر ة شر ي ر ى ي ا ن ف س ا ن ك ن ت ت ع ت ق د ي ن ا ن ا ل ل ه ل ا ي ر ا ك ف م ا ا ع ظ م ك ف ر ك ب ه ا ن ك ن ت ت ع ت ق د ي ن ا ن ا ل ل ه ل ا ي ر ا ك ف م ا ا ع ظ م ك ف ر ك ب ه و ا ن ك ن ت ت ع ل م ي ن ي ق ي ن َ ا ن ن ه ي ر ا ك م ا معاصيك فما أقل حيائك من جل وعلا؟ يا نفس متى تتبين؟ ومتى ترجعين؟ ومتى تعودين إلى رب العالمين جل وعلا؟ أما تنظرين إلى الآيات والدروس و ا ل ع ظ ا ت والعبر التي علمنا إياها ربنا جل وعلا في الأيام القليلة الماضية؟ أما تتعتبرين؟ أما تتعظين؟ أما تتعلمين؟ أما ت ع و د ي ن لرب العالمين؟ أما ترددين مع السابقين الأولين ق و ل ت ه م الخالدة سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير أيها الأفاضل لن تزكو النفس قط ا ل ا ب ا ت ه ا م ه ا ا ب ت د ا ء ا ت ه م نفسك يا ا خ ي و ا ن ا اتهم نفسي ا ي ا ك ا ن تسكين ف س ك قط ف ل ا تزك ونفسك هو ا ع ل م بمن اتق ى اتهام النفس بداية حقيقية ل ل ت ز ك ي ن اتهم نفسك على قول الخب ولا تحكم عليها تسكية قلب ل ا ن الذي ي ز ك ي ا ل ا ن ف س ه هو الله فلا ت ز ك ّ ا أنفسكم هو ا ع ل م بمن اتقى اتهم نفسك ثم شاهدها اتهام النفس منهج نبوي سلفي ش م ي لما مات عثمان بن م ض ع و ن وعثمان بن م ض ع و ن ا و ل من لقب بالسلف الصالح و ا و ل من دفن ب ا ل ب ق ي ع وممن شهد بدرا وفي م س ن د ا ح م د ب سند ا ن ض ع ف شيخنا الأداني، ف ق د حسنه العلامت وأحمد شاكر. لما مات عثمان بن مظعون، ا ق ب ل عليه نبينا وقبله وهو ميت، و ب ك ى رسول الله وهو ي ق ب ل ه وسال الدموع النبي على خ د عثمان رضي الله عنه، فل يلقى عثمان ر ب ه أ م ر رسول الله على ف د ا ء ويا لها من ك ر ا م ه ومع ذلك قالت امرأة من ا ل ا ن ص ا ر يقال لها ا م العلاء ر ح م ت الله عليك ا ب السائل شهادتي عليك ا ن الله ا ك ر م ك ف س م ع ه ا سيدنا رسول الله فقال يا ا م العلاء وما يدري لأن الله أكرمه. قالت سبحان الله فمن يا رسول الله يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مظعون. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربّه وإني لأرجو له الخير. ثم قال باب أبي وأمي وقلب ي وروحي ووالله ما أد أدرى و ا ن ا رسول الله م ا يفعل بي ولا بكم. والله ما ا د ر ي و ا ن ا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فقالت أم ع ل ا ء والله لا ا ز ك ي بعده ا ح د ا والله لا ا ز ك ي بعده ا ح د ا عمر الفاروق وما ا د ر ا ك م ع م ر عمر ا ل ا و ا م ا ل ت و ر قدم لدني البشر ا قدوة لا تبلى ولن تبلى <تصفيق> الذي كان لا ينام الليل ولا ينام النهار ويقول الليل ل ر ب ي والنهر ا لراعيته و ي خ ط ف س و ي ع ا ت قليلة ج د ا يق و ب ه ا ع ل ى ا ل ح ي ا ة ع م ر ا ل ذ ي ر أ ى ف ي ا ل س و ق ا و ف ي ا ل ش ا ر ع ا و ف ي م ر ع ّ ة ي و م ا ا ب ل س م ي ن ة ج م ي ل ة م م ت ل ئ ة م ل ف ت ة ف ق ا ل ع م ر م ب ت س م ا ا ب ل م ن ه ه ق ا ل و ا ب ل ع ب د ا ل ل ه ب ن ع م ر ق ا ل م ا ذ ا ا ب ل عبد الله بن عمر. قالوا نعم يا ا م ي ر المؤمنين. قال ا سني به. ويأتي عبد الله بن عمر ا م ا م الزهد، ا م ا م الورع، ا م ا م العلم، ا م ا م ا ل ت ق ى يأتي لعمر رضي الله عنه. مرني يا ا م ي ر المؤمنين. قال ما هذه الإبل يا عبد الله؟ ا ب ل هزيلة اشتريتها بخالص مالي و ا ط ل ق ت ه ا في الحما طرعا لابتغي ما يبتغيه سائر الناس من الربح والتجارة فقال له عمر في ت ه ك م ا ل ل ذ ع بخن بخن ابن ا م ي ر المؤمنين و ا ذ ا رأ الناس ا ب ل ه قالوا ارعوا إبله ا ب م ي ر المؤمنين اسقوا ابل ا م ي ر المؤمنين فتسمن ا ب ل ك ويربو ربحك يا ابن ا م ي ر المؤمنين عبد الله قال مرني يا ا ب د ي قال ا ن طلق ا ل ا ن فبيع ا ل ا ب ل وخذ رأس مالك فقط ورد الربح ا ل ى بيت مال المسلمين عمر يا رافع نهاية الشورا وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها رأي الجماعة لا تشق البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقها ي ا ن جاء في ش د ة قوم شركتهم في الجوع ا و تنجلي عنهم غواش ي ه ا جوع الخليفة والدنيا بقبضته منسلا في السرد سبحانه ليها فمن ي ب ا ر ي ا ب ا حفص وسيرته ا و من يحاول للفاروق ت ش ب ي ه ا يوم اجتهد سوجه الحلوة فقال لها من ا ي ن لي ثمن ا ل ح ل و ى ف ا ش ر ي ه ا ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به ا و ل ى فقومي لبيت المال ر د ي ه ا كذاك ا خ ل ا ق ه كانت وما عهدت بعد النظوة لا ك ت حاكيها عمر ينام على فراش الموت بعدما طعنه العلم شأبل لؤلؤة الموسى ج ودماء ا ل ا س د تنزف في عرينه ودخل عليه الصحابة ا ف و ا ج ا ودخل عليه ابن عباس قال ا ب ش ر يا ا م ي ر المؤمنين منين. أبشر ببشر الله لك، فلقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، والله لقد ت و ف ي رسول الله وهو عن كرام، ب وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، والله لقد ت و ف ي أبو بكر وهو عن كرام، ب وصحبت أصحاب رسول الله فأحسن ت ص ح ب ت ه م ووالله إنهم عنك لرذون، ثم شهادة في سبيل الله يا أمير المؤمنين، ف ا ل ت ف ت عمر إلى ابن عباس وقال: ذلك كمن من الله به علي، ووالله إن المغرور ل من غررتموه. والله إني لأرجو أن ألقى الله لا أرجو أن ألق ى الله لالي ولا علي لو كانت لي ملء الأرض ذهب ا أو لو كان لي ط ل ا ع الأرض ذهب ا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أرى هكذا يقول ا ل عمر لو كان لي ط ل ا ع الأرض ذهب لفت ديت به اليوم من عذاب الله قبل ا ن ا ر ا ه والموضوع في هذا الباب طويل ينام سفيان الثوري ا م ا م العلم و ا ل ز ه د و ا ل و ر ع على فراش الموت ويدخل عليه ا ح د ت ل ا م ي ذ ه ف ي ق و ل أبشر يا ا ب ا عبد الله ا ن ك مقبل على من كنت ترجو وهو ا ر ح م الراحمين. ف ي ن ظ ر سفيان الثوري ا ل ى حماد بسلام ن ويقول له ا س أ ل ك بالله يا حماد أظن ا ن مثل ينجو ي من النار فلتسكّر ا ن ف س ك م النفوس تحتاج ل تزكية، باتهامها وسرق ظن بها، وبمجاهدتها، ويرغامها على الطاعة والعبادة، فلا تزول النفوس ا ب د ا ا ل ا بطاعة الملك ا ل ق د و س لن تزكوا ل ن ف و س ا ل ا طاعة الملك ا ل ق د و س حتى تخرج من سجن الجهل ا ل ى فضاء العلم ومن سجن الهوى ا ل ى ساحة الهدى ومن ن ج ا س ة النفس ا ل ى طهارة القدس والعبادة في ا ل ه ر ج ا ي في زمن ا الفتن كهجرة ا ل ى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرش كهجرة ا ل ي ف ا ح ر ص و ا على طاعة الله وعلى عبادة الله جل ع ل ا ه أما المحور الثالث ب ا ل ة ا ز حتى لا ا ش ق على من يجلسون في الشمس في هذا اليوم الجميل المحور الثالث من م ح ا و ل التغيير وتغيير ا ل ا خ ل ا ق ا ن ا ا ع ل م مخطر الانفلات ا ل ا م ن ي لكنني ا ؤ ك د لحضراتكم ا ن الانفلات ا ل ا خ ل ا ق ي ة أخطر بكثير من الانفلات ا ل ا م ن ي فلو لم يقع انفلات ا خ ل ا ق ي لم يقع على ا ر ض مصر انفلات ا م ن ي هذا الذي وقطر. و ص ب و ل ط ش و س ف ر ك ا ل د م ا ء و ر و ع ل ى ا ل م ن ي ن ا ل ا ب ر ي ا ء ه ذ ا ا ن ف ل ت ا خ ل ا ق ه ل م ي ن ض ب ط ب ا خ ل ا ق ه ذ ا ا ل د ي ن و ل م ي ت خ ل ق ب ا خ ل ا ق ل س ي د ا ل ن ب ي ي ن ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ل ِ ا َ ي ه ا ا ل ا ف ا ض ل ر أ ي ن ا ه ذ ه ا ل ص و ر َ ا ل م ؤ ل م ة من الانفلات الأمني، والله إن بلدنا يحتاج الآن إلى الأخلاق، فالأزمة الحقيقية أزمة أخلاق، والله ما تأسمت السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم و ا ل ص ح ا ة إلا بسبب فساد ا ل ا خ ل ا ق والله ما ا د خ ل ت ا ل ا د و ي ة المسرطنة ا و المسرطنة ا ل ا بفساد ا ل ا خ ل ا ق وما نهبت ا ل ا م و ا ل وما سرقت المؤسسات ا ل ا لفساد ا ل ا خ ل ا ق وما ا ف س د التعليم أفسد ا ل ا ع ل ا م ا ل ا لفساد ا ل ا خ ل ا ق ا ن م ا ا ل ا م م ا ل ا خ ل ا ق م ا بقيت ف ا ن ه م ذهب ا خ ل ا ق ه م ذهب. ا ل ا خ ل ا ق ا ي ه ا ا ل ا ف ا ض ل غاية وهدف لبعثة رسول الله. ا ل م تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي. البخاري في ا ل ا د ا ب ا ل م ف ر د و ا ح م د في المسند إنما بعث ل ا ت م م صالح الأخلاق وفي رواية بسنن حسن في مسند ا ح م د ا ن م ا بعث ل ا ت م م مكارم الأخلاق كأن النبي صلى الله عليه وسلم ي ن خ ص البعثة ا ل ن ب و ي ة ي مكارم وصلاح الأخلاق ل ا ن ا ل ا خ ل ا ق ا ن صلحت صلحت كل شيء نحتاج ا ل ى تصحيح ا ل ا خ ل ا ق نحتاج ا ل ى تغيير ا ل ا خ ل ا ق نحتاج ا ن نغير الكذب ا ل ى الصدق و ا ن نغير الحرام ا ل ى الحلال و ا ن نغير ا ل ر ي ا ء ا ل ى ا خ ل ا ص و ا ن نغير النفاق ا ل ى ا ي م ا ن وأن نغير ا ل م ر و ث وأن نغير عدم ا ل م ر و لأمره و ا ن نغير ضعف الشهامة والرجلة و وأن ع د ا م ه ا ا ل ى شهامة ورجلة. و نحتاج الوفاء، نحتاج ا ل ا ي م ا ن نحتاج الصدق، نحتاج ا ل ا خ ل ا ص نحتاج الجود، نحتاج الكرم، نحتاج العطاء، نحتاج ا خ ل ا ق النبي محمد. و ع ل م ب ا ن ه صلى الله عليه وسلم حين س ئ ل عن البر. قال البر حسن الخلق وهذا ا ن دل فإنما دل على أن الخلق متغلغل في كل جانب من جوانب البناء العقدي والإيماني والتوابي والنفسي والاقتصادي و ا ل ا ع ل ا م ي والتعليمي في كل جوانب الحياة تستطيع ا ن تستوعب هذا المعنى إذا وقفت على معنى البر من القرآن الكريم في آية البر الجامعة الرسول قل البر ح س ن ا ل ق ل ق ما هو البر قال جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب و ا ل ن ب ي ي ن وآت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين بن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام صلاة وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم ا ذ ا عاهدوا و ا ل ص ا ب ر ي ن في البأساء و ا ل ض ر ا ء وحين البأس ا و ل ئ ك الذين صدقوا أولئك كهم ا ل م ت ق و ن هذا هو البر الذي قال النبي البر حسن خلقه ذ ا حسن خ ل ق متغلغل في كل شوائب الذي نريده ا ل ا ن بل و ا ذ ا ا ر د ت ا ن تنال حب الله لك، ف ب ح س ن ا ل خ ل ق روى الطبراني في السنة ا ل ص ح ي ح من حديث وسامة بن شريف ا ن ه صلى الله عليه وسلم قال ا ح ب عباد الله ا ل ى الله ا ح س ن م خ ل ق ا يا من تريد ا ن تنال ا ل قرب من ر س و ل الله. تستطيع ذلك بحس ا خ ل ق روا الترمذي وغيره ب س ن د صحيح. ومنهم من حسنه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إ ل ي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنك ا م أخلاقا. بل ا ع ل م أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في س ن ن أبي داود والترمذي من حديثه ب ا ل د ر د ا ء بسند صحيح ما من شيء أثقل في ا ل ميزان يوم القيامة من حسن الخلق ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وفي رواية عائشة في س ن ن أبي داود بسناد صحيح ا ن ه صلى الله عليه وسلم قال ا ن المؤمن لا يدرك بحسن خلق درجة الصائم القائم ا ل ا خ ل ا ق ما قيمة العلم بلا أخلاق ما قيمة ت ع د ي ل ا ل د س ت ي ر بلا أخلاق ما قيمة سن القوانين الضابطة لحركة الحياة بلا أخلاق تحول هذا التعديل والتغيير إلى واقع. أضرب لكم م ث ا ل ا و ا ح د ا لو ا ن م ه ن د س ا م ث ل ا استأمنه الناس على بناء مجمع سكني، ولم يراقبه، وقد انفلت من خلق الأمانة. وخلق الصب ماذا ستكون النتيجة كثمرة مرّة للقش والخيانة انهيار ل ا ل ا ف المبان ي وخراب ل ا ل ا ف الطرق ب ع د رصها بعام ا و ا ق ل فما قيمة ا ل ا م ك ا ن ي ا ت ا ذ ا بلا خ ل ق ق ِ م بلا خ ل ق ذ ئ ب شرير م ُ ص ل ط على شعبه ع ا ل م بلا خ ل ُ ق س ي ء مضلل يزور ا ل ف ت ا و والعرشاء لأهل الأهواء ودو ا ل س ل ط ا ن ولا يراقب الرحيم الرحمن ج ن د ي بلا خ ل ق مع و ل ه د م ا ل ج ي ش ه و ط ن ه ي ا ن س ا ن ب ل ا خ ل ق لا خ ي ر ف ي ه و ل ا ي ر ت ج ى م ن ه ا ل خ ي ر ف ا ل ا م م ا ي ا ل ا ف ل ل ا ت س و د و ل ا ت ق و د ا ل ا ب ا ل ا خ ل ا ق ف ص ل ا ح ا م ر ك ا ل ْ خ ل ا ق م ر ج ع ه ف ق و م ا ل ن ف س ب ا ل ا خ ل ا ق ت س ت ق م ي صلاح الأمور بصلاح ا ل ا خ ل ا ق فعلينا ا ن يفتش كل واحد منا في حقيقة ا خ ل ا ق ه هل تغيرت ا خ ل ا ق ن ا هل تغيرت نفوسنا؟ هل تغيرت قلوبنا؟ و ا ع ل م يقينا ا ن ه لن يقع تغيير في مصرنا ولا على ا ر ض ن ا ا ل ا بهذا التفصيل بتغيير ا ل ق ل بتغيير النفوس، بتغيير الأخلاق، ويبقى أن أتحدث في عجالة بعد جلسة الاستراحة عن تغيير العمل، والله تعالى أ س أ ل ا أن ي ش ع ل ن ا ممن يستمعون القول، فاتبعون أحسن، ولئك الذين هداهم الله، و أ ا ل ئ ك هم أول الألباب، وأقول قول هذا. أستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه المتقيين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسول ه إمام الغر الميمين ا الله م ص ل ي و س ل م وبارك عليه وعلى آله وأصحابه و ب ع د ف ي ا أ ي ه ا ل ح ب ة ا ل ك ر ا م ي ف ق ا ل ع م ل ي ج ب أ ن ن غ ي ر ه ذ ا ا ل ك س ل و ه ذ ا ا ل ت و ق ف ع ن ا ل ع م ل ل ا أ ن ه ل ن ن ب ن ي ب ل د ن ا و ل ن ن ب ن ي أ م ت ن ا إ ل ا ب ا ل ع م ل ا ل ل ه ج ل ج ل ا ل ه ت ع ب د ن ا ب ا ل ع م ل و ق ر ن ا ل ع ع ل م ا ل إ ي م ا في ك ث ي ر م ن ا ن ا ت القرآن. و ا ن ا ا ت ع م د في كل لقاء إ ل ي ا ن ا ذ ك ر ا ه ل ن ا في مصر في هذه المرحلة التي ا ص ي ب ت فيها بلدنا بشلل شبه كامل ا ذ ك ر ه م بالعمل العمل قرين ا ل ا ي م ا ن بل العمل من ا ل ا ي م ا ن لا يخرج ا ه ل السنة العمل من الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إ ن ن لا نضيع أجر من أحسن عمله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات ا ل ف ر د و س ن جللا من عامل صالح من الذكر أو أُلذ وهو مؤمن فلنحيي ا ل ن و ع ح ي ا ت طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال س ل و ع ل ا في شأن أهل الجنة ونود ا ن ت ل ك م الجنة أو ر س ت م و ه ا بما كنتم تعملون لم ي ق ل بما كنتم تقولون ا و تنظرون و ا ن ا ا ق س م بالله لقد تكلم شعب مصر طيلة ا ل ا ش ه ر الماضية بكلام ا يكفي لمئة سنة قادمة ألا نتوقف قليلا عن الكلام لنبدأ العمل ألا نتوقف قليلاً عن ا ل ت ن ظ ي ر والجدال والنمراء لنبدأ العمل ليبدأ كل مسلم في موقعه الذي هو فيه في مكان إنتاجه أ ي ا كان فالأمة كلها في حاجة إلى غرس إلى ع ط ا ك ألم تسمع س ي د ك ا ل م مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ا ذ ا قامت القيامة قامت خلاص قامت القيامة وفي يدي أحد ك م فسيلة ا ن استطاع ا ن يغرسها فليغرسها القيامة قامت و ب ع د هذه فسيلة شتلة صغير ستنم؟ ومتى و ستثب؟ و ا ي ن الناس ليأكلوا منها؟ وقد قامت القيامة. هذا ليس من ش أ ن ي ولا من شأنك. شأننا ا ن نغرس ل ل د ي ن شأننا ا ن نغرس لدين الله جل وعلا. ا م ا النتائج فللله سبحانه. فغرس لدين الله. فما غرس لوطنك وولدك، و ل ي ا ك ل الثمرة و ل د ك و ل ي ا ك ل الثمرة حفيدك، و ل ي ا ك ل الثمرة حفيد حفيدك لا ح ر ج المهم ا ن تغرس، المهم ا ن تزرع ما من م س ل م يغرس غرسا أو يزرع ف ي أ ك ل منه طير ا و ا ن س ا ن ا و بهيمة ا ل ا كان له ب ه صدق والحديث في الصحيح ي ن قال صلى الله عليه وسلم الساعي على ا ل ا ر م ل ة والمسكين ك ا ل م ش ا ه د في سبيل الله و ك ا ل ص ا ئ م النهار القائم الليل والحديث في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في غصن في غصن مر رجل على شارع من الشوارع العامة على طريق من الطرق العامة فرأى غصن ا قد سقط من شجرة فسد على الناس طريقهم فقال هذا الرجل لا أنحي من هذا الغصن عن طريق المسلمين لا ي ف ي ه م ق ا ل ا ل م ص ط ف ى فغفر الله له ف ا د خ ل ه الجنة ي س ي ل غصن ا عن الطريق يدخله الله الجنة فكيف بمن يطعون الطرق ا ل ا ن على المسلمين من ا ج ل مصالح ف ئ م ا ئ ي ة ضيقة ا و من ا ج ل المصالح الشخصية الضيقة من أجل مصلحة قطع ط ر ي ق ا على الناس في وقت ا ن ت فيه ا ل ا م ن من ا ج ل مصلحة فيها. ا ق ط ع طريق الناس والله ا ن ك ترتكب ح ر ا م ا ولم ت ع ط الطريق الحق لا ضرر ولا ضرار والضرر هو ما لا فيه نفع ولاقع على غيرك منه ضرر ا م ا الضرار هو ما ليس لك فيه نفع والضرر كله واقع على الغير رسول الله ي ح ذ ر ن ا من الضرر الذي يقع بسببه ضرر على غيرنا و ا ن حصلن فيه بعض من ا فعل الخص لا ضرر ولا ضرار ف ا ل ل ه يا عبد الله وراقب الله جل وعلا ولا تقطع ط ر ي ق ا على المسلمين مهما كانت ا ل ا س ب ا ب ا ط ل ب حقا دون ا ن تؤذي غيرك ودون ا ن تضر مسلما فضل عن ا ن تضر المسلمين و ا ن تقطع عليهم طريقهم وأعلم أنك ترتكب حراما في دين ر ب ا فليس ت الغاية عندنا تبرر ا ل و س ي ل ة هذا المذهب الميك في الليل ليس من دين الحبيب النبي فالوسائل في ديننا لها ا ح ك ا م م ق ا ص د الوسائل لها ا ح ك ا م المقاصد وقل ا عملوا ف س ا ر الله عملكم و رسول هو المؤمنون. وكما ذكرت ب ا ل ا م س في صهاج ا ن رأيتي ن فقد صرت في عملي على قدري بذلت ط ا ق ة و ا س ت ط ا ع ت ي لكنني لم ا س ت و ف العمل استوفيه ا ن ت وتقدم لتسد نقص لتسد خ ل ل ي لترفع معي ا ل ر ا ي ح لترفع معي ا ل ر ا ي ح قد لا ا س ت ط ي ع ا ن ا ظ ل رافع ا لها طوال الوقت ف ا ن كل س ا ع د ن ي فسعي ا د ن ولا تنتقص عملي ولا تقلل من قدر ا خ ي ك ولا من عمل ا خ ي ك فضلا عن ا ن تتهمنيته ا ا ي ه ا الناقض ا ع م ا ل الورا هل ا ر ي ت الناس ماذا نعمل لا تقل عن عمل ذان قص ج ئ ب ا و ف ثم قل ذا ا ك م ل ا ن يغب ع ن الليل سارق م ر فحرام ا ن يلام ا ل م ش ع س ل الله جل وعلا في هذا اليوم الكريم ا ل م ب ا ر ك وفي هذه الساعة الطيبة أن يجعلنا ج م ي ع ا م م ن يستمعون القول، فاتبعون أ ح س ن ه أولئك الذين هداهم الله وأولئكهم قول الألباب. اللهم اجعل ا ل ص ر أ م ن ا أ م ا ن ا س خ ا ء ر خ ا ء وجميع بلاد المسلمين. ا ه ل ا من أزواجنا وذرياتنا ق ر ة ا ي ن وجعلنا للمتقين إماما هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ ا و سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان و أ ع و ذ بالله أن ن ك و ن جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في ج ه ن م ثم أ ع و ذ بالله أن ا ذ ك ر ك م به وأنساه ว่าอัลกิน